الشيخ حمد اه, أه يا شيخ. معك حمود كثير يا شيخ كثير الكثيري ايك الله الله يحييك شيخ في مقطع منتشر في انترنت ينسب لكم ان تذكر شيخ عن حال عثمان الخميس يقول ان الشيخ تكلم عن عثمان الخميس شاك ان في المقطع منتشر من الشيخ تقول شيخ انه لقطبية اقراب اقراب هذا المقطع لا لا أنا م... إن... ناقل المقطع لم يذكر السؤال فاستشكل وقال ظاهر انت مدلس ولم تنقل السؤال لا لا هو السؤال هذا اتصل من فرنسا وكان نعم من فرنسا كان وكان هو جاي يوم زيرو منغ صحيح نعم يكون يسأل يقول المجد يجي يقول سلمان عود أنا الكبار ولا ما وعندن طول سنوات ال... الشقاق مع من سلمان منهج شيخنا ت ت شيخ بنشر هذا المقطع ولا لا؟ هو هنا في وصل أنا الدكتور